بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فَسِيحٌ فِي الْأَعْضَاءِ أَشُدّ وَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِلُ الْكَافِرِينَ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 وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الْأَلِيمِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إلا الذين عنهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم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 إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وعيضهم عليكم لا يرقبو فيكم إلا ولاد يرضونكم بأفواههم وتأبأ قلوبهم وأكثرهم وأكثرهم فاسقون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 فقاتلوا أيمت الكفر إنهم لا أيمان لهم لا عليهم الا تقعون كمن نكثوا عهدهم وهم وهم فان بإخراج رسولهم فبدؤكم أول مرة أتخشونهم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 ويشف صدور قوم مؤمنين ويدهب ويدهب غيب قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى هؤلاء أن يكونوا من المهتدين فجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الله. والله والله هنا يهدي القوم الضالمين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 وَأَنَّ إِذَا كُنْتَ سَائِزُ يُبَشِّرُهُم رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ الْغَافِرِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِي نَيْبٌ مُقِيمٌ خَالِدٍ قَالُوا فِيهَا أَبَدًا إن النور عنده أجر نظيف يا ايها الذين امنوا ان لا تتخذوا اربا اكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان ومن من مَن كُن فَالائكهُ الضالبوه قل ان كان اناء بكم وابناءكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموالكم وأموال نقطة واستبوها وتجع نارة تخشونك سادا ومساكن ترضونها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في لبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله هنا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في معاطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعذبتكم كثرتكم فلم تون عنكم شيئا وضاقت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مددين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين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 ما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام جمهادا وإن خبتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله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 لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود زير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم وضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتنهم الله منها يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولي... ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أوصل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو, ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبان والرهبان لا يأكلون. ان كثيرا من الأحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم فتقوى بها جبالهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنفس لأنفسكم فدوقوا فدوقوا ما كنتم تكمزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم يا نكدين القيم فلا ينبني فينا امن فسكون وقاتل المشركينك فتم كنما يقاتلونكم كاف ولم أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا ويحلونه ويحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا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 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمنا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلى قليل لا تَنفِرُوا يُعَذِّبُكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدُّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ وَلَا وَيَسْتَبِدُّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ وَلَا تَظُنُّونَهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير إلا تنسروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا تالية مين إذ هما في الغارئ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 وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العلياء والله عزيز حكيم انفروا خفافاً وثقالاً وزاهدوا وزاهدوا بأهوالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن ولكن بودت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى عن عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستعدنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يستأدنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عده ولكن كره الله بعاتهم فثبتهم وقيل قردوا مع القاعدين لو خرج فيكم نازدكم انما قدالا ولا اظعر خلالكم ولا اظعر خلالكم يبغونكم السكنه وفيكم ثمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغلوا الفتنة من قبل وقلبونك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارفون ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 ان معكم متربصون قل ان فيكم طغوان او كها للنبي منكم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 ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينسقون إلا وهم كارهون فلا تنجبك أموالهم ولا أولادهم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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون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 والغاربين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم وَنَهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ أَمْ يَقُولُونَ هُوَ أَذًى ۖ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَن نحو من يحادد الله وهو مسؤله فان لهم نار جهنم مقامدا خالدا خالدا فيها بيان كالخزي العظيم يحذرون ينفقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استعزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم لا يقولون إنما لكم نخو ونلاب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تنتظرون قد كفنت بعد إيمانكم أي عفان طائفة كنت عذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نس اللّه فنسهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نوار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم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 ألم يأتهم نبء الذين من قبلهم قوم حنيع وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتبكين؟ أتتهم رفلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين قال جنا فيها ومساكنا قضبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفضل العظيم. يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين وارض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا عَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَهُوَ مِنْ فَضْلِهِ فَأَيُّ تُوبُ فَأَيُّ تُوبَ يَكُ خَيْرًا لَّكُمْ وَاَيُّهَا الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ومنهم من عاهد الله لئم آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتا لهم من فضله بخلوا به وتولوا بخلوا به وتولوا وهم معرضوا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 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سُرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 قلنا يوم جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهوا فليوحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقودوا مع الخالفين ولا تصلي علي أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره إنهم كبروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ تَرَى الْأَنَامَ يَخُضُّونَ إِلَيْهَا وَجَافِدُونَ مَعَ رَسُولِهِ سَأَذَنَكَ أُولُ الطَّغْيَانِ مِنْهُمْ وَقَالُوا استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين ربوا بأن يكونوا مع الخالف وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ رَسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ شَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأراب ليؤذن لهم وقاد الذين فَقَوَّدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَسُولٍ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ليس على الضعفاء ولا على الموضع ولا على الذين لا يجدون لا ينفقون حرج إذا إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله هو غفور رحيم ولما على الذين إذا ما أتوك لتحملهم خلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا. وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما يوفقون إنما السبين على الذين يستأذنونك وهم أغنى أرضوا بأن يكونوا مع الخالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتدروا لن نؤمن لكم قد نبعنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بمما كنتم تعملون فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتغرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومعواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأشدوا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عظيم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدرائب عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قرباتا عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قوبة لكم سيدخلكم الله في رحمته إن الله غفور رحيم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 وأعد لهم زنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقوه ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم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 إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إِنَّ صَلَوَانْتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُدُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هَوَ التَّبَّابُ الرَّحِيمِ وَقُلْ اَرْمَنُوا فَسَيَرَ اللَّهُ أَمَلَكٌ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وستُردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم فيُنَبِّئُكُم بما كنتم تعملون وآخرون مرشون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حيارب الله ورسوله وإرصاداً لمن حياب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد الأس سمع التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه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 أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَالُّوَى مِنْ خَيْرُ أَمَّنْ أَمَّنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى سَفَاجُ رُفٍ هَيَرٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بموريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فستبشرون ببعكم الذي بايعتم به وذا عليك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعرف والناهون وَأَنَّهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُنَّ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِالنَّبِيِّ أيها الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا, ولو كانوا أولي قربا من بعد ما وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ وَعْدٌ لِّلَّذِينَ تَبَرَّؤَ مِنْهُ إِنَّ عِبَادَ رَبِّهِمْ لَأَخْوَانٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبْدِينَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنفرين النصار الذين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عشرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم.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 وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُمُهُ ضَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا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 ما ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا, ولا يرضبوا بأنفسهم عن نفسه بِأَنَّ رَبَّكَ بِعَنِهِمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَرَّ وَلَا نَصَبٌ وَلَا وَمَخْمَصَةٍ فِي سَبِيلِ الْلَّاجِ وَلَا ولا يطعون موطن يغذو كفرا ولا يمالون مما ذُبِّن إلا ولا يمالون مما ذُبِّن إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نبقة صغيرة ولا كبيرة ولا لا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفعوا كاف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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُدُودِهِمْ مَرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ فَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ وَارْتَابَ بَعْضُهُمْ نَبَأَهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ نَبَأَهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثم من صنفه فرف الله قلوبهم بانهم صنف الله قلوبهم بان هم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة نور بعضهم نضر بعضهم إلى بعض هل يراكم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 حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم